السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر الله أكبر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 صلى الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه Hallelujah. Hallelujah. Right.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 ان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل الارض جميعا فنقته نظر الى اهل الارض فنقته جميعا عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب وقال انما بعثتك لابتليك وارتل بك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 فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الامه اذا فتحت عليها خزائن الارض فانها توشك ان تتنافس على الدنيا ومع التنافس ياتي التدابر وهذا التدابر قد تبقى معه الموده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 أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتملككم كما أهلكتهم فتملككم كما أهلكتهم فقد كان بني إسرائيل في أول الامر على طريق المستقيم ولكن كما أخبر رب العالمين ومختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم قال المفسرون ضغيا بينهم أي حسدا بينهم حرصا منهم على الدنيا وفي جامع معمر براشد بإسناد صحيح لما أتى عمر رضي الله عنه بكنوز كسرة قال له عبد الله بن الارقم من الا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها فقال عمر رضي الله عنه لا يضلها سقف حتى ألبيها فتركوها في صرح المسجد وذاتوا يحرصونها فلما أصبح كشف عنها فراى فيها عمر رضي الله عنه الأحمر والأبيض، أي رأس ذهب فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين تبكي إن كان هذا ليوم شكر ويوم فرح ويوم سرور. فقال عمر رضي الله عنه كلا إن هذا لم يعطه قوم حتى ألقى العداوة والبغضاء بينهم فهذه الأحاديث تبين أن فتنة السراء أشد أنكى من فتنة الضراء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 في فتنة الشهوات والشبهات انقسم الناس بسبب هاتين الفتنتين فتنة الشبهات التي فرقت الأمة وجعلتها شيعا واحزابا وجماعات هذه الفتنة التي اخرجت اهل الأهواء من الخوارج والقدريه والمعتزله والجهليه وغيرهم ولا تزال هذه الفتنه تعمل عملها بين دموع هذه الامه فما زالت هذه الفرق لها ذيول مع تاخر هذه العصور وكذلك فتنة الشهوات التي فتنت كثيرا من الناس فأصبح كثير من الناس غاية قصدهم الدنيا بها يرضون ولها يغضرون وعليها يوانون ويعادون ولم ينجو من هؤلاء جميعا إلا أهل الإيمان هؤلاء الغرباء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في اخر الزمان هؤلاء من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة